アイアルファ الله。 ف ا ت د ل و ا الله أ ك ب ر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم الله ا ل ل ه أ ك ب ر سمع ا ل ل ه لمن ح م د ي ه ذات م ض م و ا ل ح م د الله أكبر ا ل ل ه أ ك ب ر ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه أكبر, الله أكبر